إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة ولتعلن علوا كبيرا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 وليتبّروا ما على تتبيرا، أَسَاءَ رَبُّكُمْ أَيْنَ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدَّنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِالكَافِرِينَ حَصِيراً إِنَّ هَذَا الْقُرآنَ يَهْدِي الَّذِينَ يَأْقُرُونَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصينا وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك يفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن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 أموتنا مترفيا ففسقوا فيها فحق عليها القوم فحق عليها القوم فدمرناها تذميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبير بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدعرا ومن أراد الآقرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فَلَن نُمِدَّهُمْ بِغَاوٍ وَهَاؤُلَاءِ مِنَ الْعَاقِبِينَ رَبِّ وَمَا كَانَ عَقْرٌ رَبِّكَ مَحْمُد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 إما يبلغ عن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أصِف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفظ لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل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 فقل لهم قولاً ميسورة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسق ولا تبسقها كل البسق فتقعد ملوماً محسورة إن ربك يبزق الرزق لمن يشاء ويقدّر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا هاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا نَفَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَغْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَشْرَبُ فِي الْقَتْلِ إِنَّ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 أَلَ تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ ۖ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدحُورًا أَفَسَطَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَكُونُونَ قَوْلًا عَهِيمًا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 يسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفهون تسبحه إنه كان عليما غفور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 زبائهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إنت تتبعون إلا رجلا المسحور نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون تتبعون إلا ردوا لما سحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيله وقالوا أين كن عظام ووفاة أينما لم يبعثون خلقا جديدا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 يوم يدعوكم فتستجيبون بعمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إِنَّ يَشَاءَ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِنَّ يَشَاءَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَغْصَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَنِذْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَيَخَافُونَ عَذَابًا إن عذاب ربك كان محنورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوا قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن 119. ونرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون 110. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فولموا بها 111. وما نرسل بالآيات إلا تخريفا 112. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعل الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوف فما يزيدهم إلا قيانا كبيرا إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحفن كن ذريتك لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا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 أمثال كفورا، أفأمنتم أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أي يعيدكم لكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيعه ولقد كظمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر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 يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة في أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرك وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 تُنَّكَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وامِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّد بِنَافِلَةٍ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَن قَوَّامًا مَّحْمُودًا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآذِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوْثًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ 117. قل الروح من أمر ربي وما أوثيتم من العلم إلا قليلا 118. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد, ثم لا تجد لك به علينا وكيلا 119. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا لهم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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو تشقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخوف أو ترقى في السماء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 إلا أن قالوا أبعث الله بشر الرسول ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول فالكفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد لهم اونيا ام ونحشرهم يوم القيامة على أدوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أَإِذَا كُنَّ مَعِظَامٍ وَرُفَاتًا أَنَّ لَمَذَعُون خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا رَّغِيبًا فِيهِ فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إداء فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها السموات والأرض بسائر وإنني لأظنك يا فرعون مثور فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقنا فأغرقنا ومن معه جميعا وقلنا من دعه لبني إسرائيل سكنوا الأرض، وسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا بالشر ونذير. وَقُرْآنًا سَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَامَ لِتَقْرَؤُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَامَ كِتَابٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ لا يتلع يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوله ويخرون للأذقان يبقون ويزيدهم خشوعا ويدعون الله أو يدعون الرحمة أيّم ما تدعو فله الاسماء الحسنى الا تجهم بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولذا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من وكبره تكبيرا